حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالت اِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا اِذَا أَمِنْتُم فَكُتُبُوا فَنَدِينَا يُطَاؤُ طَوْنَمْكُ وَيَذَرُونَ الذَّوَالِ وَيَفْسِدُونَ لِأَذِيم مَتَاعَن إِلَى الْعُلَى غَيْر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 فللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقين وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاكلون هلم تائلا திணி إِنَّ اللَّهَ هَذَا بِفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فِي اللَّهِ ூ நெமி Oh والله هو يقوي